بالفئة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حق الله عشر آيات أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف حصم إلى الدجال وقال الدجال وأعظم فتنة على وجه الأرض يعني أشد فتنة خلق الله هذا معليه السلام في أيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال فما علاقة سورة الكهف بالفتن. كنا لان بصورة الكامل. اخبارنا ربنا عز وجلنا فيها عن اربعة انواعنا فتن. فتنة للدين. فتنة للبال. فتنة للعلم. فتنة للصورة. فتنة للدين بالتمثرة في قصة في اصحاب الكامل. الشباب بدين يكونوا في دينة. وفتنة المال المتمثلة في قصة صاحب جنتين وفتنة مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنام وفتنة ما بنخل من جعلنا منهم أذر فتنة العذف المتمثلة في قصة نبي داني موسى مع خض وفتنة السلطة المتمثلة في قصة القرمان المحرك الأساسي لكل هذه الفتن ومال هو إبليس لذلك المولى التفارق وتعالى ذكر في وصف سورة الكهف قلنا للملائكة سيذروا لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجبن ففسق عن أجل ربك فتتخذونه وذن يجروا أو أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كيف سورة الكهف ربنا ذكر فيها كل من رأي الفترة فتنة الدين فتنة الماء ففتنة العلم وفتنة السر وذكر المولى ثوابه على في سورة الكهف العلاج لكل نوع من نوع يعني فتنة الدين المتمثله في قصه اصحاب الكهف ما هو المخرج ايكم فتنه يفتن الماء في دينه العلاج قال ربنا عز وجل لو نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهك ولا تعد عينات عنه يريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمه فوضا يبعي لك فتلة الدين تضم عمل مع الوفقة الصالحة ولا يلقوا بالقول عجل قصر نفسك مع من مع الذين يدعون ربهم بالله لا يوجد معه الدنيا ومعه المتع والأهل الشارعات وهذا علاج فتنة الدين ثم ذكرت الصورة علاج فتنة المال فتنة المال في قصة أصحاب الجنتين وفتكلمنا عنه ويقولنا أن من الدروس من قصة صاحب الجنتين أن تعرف المقاييس الحقيقية للناس وليست المقاييس الحقيقية للإنسان بما معه من مال ولا معه منصب لما المقياس الحقيقي لما هو ويد ما عندهم الإيمان بداية دراءة وتعالى فقصة صحيبة جنتين رجل ربنا أعطى جنتين حديقتين أولى تبارك وتعالى قال لهم مثلا رجلين جعلنا لها حديثما من أعناب وحففناهما بنخل حضر لدتينتين وجعلنا بينهما زرع كلف الجنتين آتت أكلها ولم تضلب منه شيئا يعني أخرجت كل حديقة من الحديقة الثاني كن يخرج مني ما اتدخل كل شيء واحد هذه فتنة الماء اختروا بما ودخل جناتا وهو ظالم بنفسي قال ما أظن أن تجدها بي بيانا وبعد أن تمنى مرافقا وما أظن الساعة تقائم ودفعوا هذا ليظن أن ربنا أعقال أنه أحبه ولأرقدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلع طبعا هذه فتنة المادة يا بعض القصة الموردة برق وطلق لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاخترض به نبات الأرض فأصبح شيما تدره الرياء وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنونة زينة الحياة الدنيا والباقيات والصالحات وخيرهم عطرهم بكالدواب وخيرهم وخير أملا إذا العلاج فتنا للدنيا تعملين أن تفهم الدنيا فهم حقيقي وضربها ومثل حادثنا كمان أنزل لهم هذه الحقيقة الدنيا طيب عراج فتنة العلم ومسيدنا موسى رمزويق من أعلم أهل الأرض؟ قال أهل نورة تبارك وتعالى ورود الأرض تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم وقال إلى أفل عبد من عباده خلاص هو الخضر عليه السلام فتعلم نبي الله موسى علاج غضبه من العده ايه لما ربنا عطيت عذبه زي نفسك يعني ايه بهذا العذل الذي اعطاه الله طور العلاج الطوارئ ستجدني ان شاء الله صابره ولا اعصي الامر بيرجع ابن ندير العد طار وذكر فتنه اخيره فتنه السرقه او الدين علاج فذكر ربنا تبارك وتعالى والمولى عز وجل هذا الحلال فقال لهم أن ننبئكم لأخسرين أعمال الذين ظل سعيوهم في نحلات الدنيا فهم ينسبون أنهم يسلمون أسوأ طيب ذكر في آخر الصورة آخر آية آل منها العلاج لقول لأنواعي فيها نصر انما انا بشر مثلكم وحائليه انما الهكم اله واحد فمن كان يرج لقاء ربه اللي بيسموا مؤمنين اللي ربنا قال ده بقى تعالى بيعمل ايه فانه عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا لان كل نقول العمل بيكون بكل اخلاص مش تضيق بالاخلاص المتابعة ومن كان يقال ربيك يعمل عملاً صالحاً الص... العمل الصالح هو ملتاناً وافقاً للسلم يبقى تصلي تبقى تصلي الكاميرا يظهون يصلي يتوضّق قال من توضّق نحو رضوء هذا فحُج قال أيها الناس خذوا عني مناسيكاً وقال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رات يبقى تفتحي هفسك فعمل المرد عليه لماذا لديكم وافقاً؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إخلاص ولا نشرك بعبادة ربية. طيب أنت صلت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما في قلبك لو قد في إخلاص. فلا يقبل مرة تبارك وتعالى منك العمل. ولذلك كنا قبل لا بد عندما تفعل تعمل أي عمل تسأل نفسك كم سؤال. سؤالي. لما وكيف. أي عمل. حتحج مسلا تسأل نفسك لماذا تحج? اه عشان تبتب على البيت كده لحد قولانا ولا ترجع بلقب ولازم تقول للا. السؤال الاول فأيجبته ايه إلا باخلاص? وكيف? كيف تحج? كما حج النبي صلى الله عليه وسلم? طيب انت عايز تصلي. لماذا تصلي? مش مالله ده قولان ده, ده, ده مختلف مساء قولاني مصدي. لا. كيف? كما ايه? صلى لرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً لدينا قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب لماذا؟ الجنتين ومدى إن شاء الله الحديث عن قصة أصحاب الكهف المولة تبارك وتعالى ذكرى في القرآن الكريم فقالت عن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً أول فتية من الكهف فقال ربنا آتنا من تلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً وربنا على آذانهم من الكهف سهين ثم بعثناهم لنعلم أين الحزبين الأحصائي ما لابدوا ثم ذكرها بالتفسير نعينا بصوا علينا بأهم بالحق وبدأوا بنا يفصل قصة, قصة من قصة أصحابهم قصة أصحابك يا إخوة تبين لنا مظهر من كيف يفعل الإيمان بصحبه إنسان أخوة لا يمكن يتغير إلا إذا تنفق الإيمان لذلك العرض ما الذي غيره؟ ما اللي عمليه من رعال الابن الى قاده بسبب بسبب الايمان. لذلك انت الا لم تقت ان الايمان يغير من شخصيتك يبقى ايه؟ يبقى ما امن في ايمان حقيقي. اضرب لك مثال عادل عمر بن الخطاب رضي الله معنا. كان في الجاهليه يصنع اله من العجل. لما يجي ياكل هذا الجاهدين لما أسلم شكراً لمن بغير الزن يقق أمام الحجر الأسود يقول الله إني لا أعلم أنك حجر لا تضغ ولا تنفع ولولا أن رأيه فرسول الله يتقبلك ما قبله إلا غير عمر يقول إن عمر الذي يصنع إله تعقل به أين العقل أنت إله تعوده أول النهار وتكلف للنهار ومع ذلك شكراً لمن غيره الزن الخنزة لما مات أخوها صخر في الجاهلية ماذا فعلت ملأت الدنيا صرار وعويد فلن نصخرا لقافنا وسيدنا نصخرا إذا جاءوا العقار حمالوا ألوية هبابوا أرضية مشحالوا ألوية للجيش جوار ولولا كفرت الباكين حولي على الأهوال إن قدر من نفسي أذكره لطلوع الفجر صخرة وأذكره بكل غرور محاق أفض في الركاب لما أسلمت نوقعه القادسيه استشهد ثلاثه من الابناء ماذا قالت وما يخلنا في محبه الولد ولا الاخ اكثر ولد قالت ثلاثه من اولادي ايه بتعمل ايه بتعمل في رسائل اولادي الثلاثه سهله سؤال بسيط هم بيقولين اموت بريء ما تقولين اخوت قالت الحمد لله الذي شرفني بهم اسال الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته طيب هل يا اخوه من الذي حول الخمساء الخمساء بكاء والعويل الصوره والناد الى الخمساء في ذبيحه التضحيه في السنه جاء راتب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر الله النبي بشاء حلبوا شاة شريفها فجاءوا باخرى فشربت تاريخ فسائلت سائل لبن سبع شياه خلاص فالرجل وباد عند النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في الصباح انتهى له في لبن شاء شاركه له في فلم يجنمه لا تكمل ليت حالة ولم أسلم دقل إلى حال آخر فقال إن الكافر لا يأكل في سبعة أمعان إن المؤمن لا يأكل في معين واحد ومعا واحد هذا الفرد لأن رجل شارك We now看到 As-sophan. Your friends know how he can perform it in peace. Your friends, they sind. First verse. We can mention for the number of them Gift members. This is a Sunday basis. It's xuân 프레s, come back to us. The second verse. We must sign that our friends are يجب أن يكون شكرمتهم من جماعة المشاوزين من الثالث أصحاب الكهر بعد أن استيقظوا من نومهم إنما المدة تطوريز بعد أن هذا حدث الرابع أصحاب الكهر بعد أن كثر الناس عليه معالمه الأمر يجن مجتمع الناس حواليهم معالمه وعالمه الحالي العنصر أول سفاق أصحاب الكهر الصفة الأولى أول سفاق أصحاب الكهر انهم شباب. المرة عادت ان احنا نقصوا عليك انا بأهم انهم بفي اكيان. يبأ اول صفر من صفاء اصحاب الكهف انهم ايه? شباب. يعملوا هاده ولا اجلوا ابدا تجد الشباب هم اقبل للحق من ايه? ال... من المشلوخ. وبعتاج الرجل يعني كبر السن هذا ما تستطيع ان تغير فيه شيء. هنا خاصة. نشعل هذا. من الملادي قبل الاسلام موزوا بطلق كم الشباب وكم الشروع الاسلام. شروع قريش ابو جاهل ابو جاهل اغلبهم ما في الكم. لكن من الاسلام ابو جاهل ابنه الكريمة خلاص? بالعاص ابن ابن عمر ابن العاص. واليد ابن مغيرة مخالب ابن الواليد. هلأ? اه اه اميد الخلف ابن صفاني ابن اميد. ومن اخوة اللي هي اخبر النصيحة من غير من دول مفالية الشباب. ولداني تهتم الدبيل وصبا طبعا زلت بالشباب وكان اكثر المستجيبين لرسول الله كانوا من هم? احنا مع الشباب. انا بعدين واحد طبعا نعمليه طيب احنا. ولا عشان ترى النبي يذكر انما انت مذكر لست عايهب في مصيط ما مالنا الا التبليغ فقط ما نملك الهدايه احد للناس نذكر مره واثنين وثلاثه لا انا كل ولا نبي ما نملك احنا صياد انت ولدك نفس ده بس طبعا جرام ليه ذكر الشباب واقبل النصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبليق الشباب قال سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم من السبعة مئة وشاب نشاء في عبادة رب والرسول قال إن ربك الأعجب ليس له صدوة لأن شاب كذا أعجب بسم الجامع المنتزل لا يرحسني موالا ولا يشتري هذه الموالا ولا تجل مع الشارف مسألتين في قطة الخارة سبحان الله بدلت اليوم منذ هذا الزمن الذي نامه فيه الهاتف منذ ذلك رضايا أرى الشباب المسلمين رضايا سندي حسن يا حزاني والشباب يعني الشباب كده عبروا عن مسخي الشعب تقريبا ومصار ومصار يعني نسأل الله العفو العافية زيك لما تبتلى بشابه ومتتزم في ابنك كده يبتلع. في مصحف فيه. ده تسجد لله شكرا. ما معك ديوت دي مسلا عين دمس في القطر تمنع حلقة ما هي. الزمنة ديوت تشاكر الام. دي في هادي وسط هادي الفتن. هادي هذا الموت متجد فيه من, من يتمسك بديني. في وسط هادي ليه? وسط هادي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يضلهم الله وشابوا نشأ في عبادة رب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس خمس أمور تغتنم قبل خمسة أمور أخرى قالوا شبابك قبل هرم اغتنف فقط للشباب هذه حتى لا تجلس إلى على فراش الموت والله رب لأن المشاك ولا أنت تغرقون صلياً في خمسه وثلاثين عام استمرت السنه طول ما لله محكوم لي بالله صل تنظر في تاريخ حالك ما فيش نقطه سوره تقعد يعني ايه منخص عليه حياتك تموت على فراش المرض وتموت وتتاثر منها بمنطق الثاني خمسه فقدوا شبابك فقدت قرارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربعه منها وعن شبابه بماه مه الشباب عامل في ايه اقصى فتره في فترات حياته ماذا فعل فيه والله هو اكتشاف مرض الوجود الذي على السواد وطالب العلم الشرع وفضل الشباب طريقه فين يتسكع في الشوارع في السينمات في المباريات وراء الستار كل واحد يسأل عن هادي ايه? عن هادي الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشة والشباب, والشباب من استطاع منكم الباقة ده? يا زوج النبي المهتمل منه? تبقى صلى الله عليه وسلم كل هذا عن قدادكم هي الشباب. يبقى اول صفحة من صفحة اهل الكافة انهم ايه? انهم شباب بيت. يبقى من الاخبر الحق? الشباب والشوف وانا مش وخي قد اقولش الحق بس في الغالب. هذا من اقول الغالب. الصفة الثانية أنهم مؤمنون الصفة الثانية إنهم فتية آمنوا بربهم والصفة الثانية أنهم مؤمنون ولذلك تحول ويخف بالإيمان من طلال من الدنيا إلى طلال الآخر الواحد يؤمن لعجب الإيمان صادم تحول وقد ضالب للدنيا إلى ضالب لماذا؟ إذا كنت أبتلك لهم مثلاً يعني يجمع من الماء وهمه مشترك هذا ليس بضائي المسي من كم من لا يجمع من الحرام لكن هو له هم آخر همه أنه يحفظ القرآن يضب العجل الشرعي وصلي الله تباره تعالى يعني أنه يرسوه الظلية صالحة لا ذلك هو لديه أم غادر هو هم ونظر كلا إلى صحرة فرعون، صحرة فرعون يا أخوة، جاءوا إلى فرعون، شكوا الهمم قبل أو عندما أتوا وبعلم آمنوا يقولوا إن لنا لأجر إن كنا نحن غالبوا قال نعم وإنكم لمن المخضرين فلا أنا أدخل أجر ثمانين مناصر قالوا بينا في مناصر قالوا أول ما قالوا قالوا بعزة الثرعات وعزة بين الأحلة الثمين في أحلة الله كتبارة وتعالى قالوا ما الذي حملهم على ذلك؟ الكبر والاستعلاق فأجمعوا كيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من استعنى كبروا عندما في الإسلام دخل إمام الغرودة حذرهم فرعب ما هو الكبير هذه علامكم السيد ستفوقت عن أي... أيديكم وأردو لكم من خلافكم ولأصلم أنكم في بضوع النفل ولا تعلمون أن تكون أشد وعددها منه أخر شفت إجابهم غير الإمام ماذا حوالهم الغرودية للغرودة قالوا فخض ما أنت قالت فانما ذلك فقط هذه الحياة الدنيا إنا ما عليه السير. خيب. ان امننا بربنا يرزقنا ربيا واطعمنا رزقا حسنا والله مقيم وقادر لكن عايز بالاول اذكر الله قيل انه من يات رب مجرما لان لهثما لا يدخله ولا يحيى ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فهؤلاء لهم درجات ذلك يقول ليه؟ والذي فطرنا لن اكثرك على ما جاءنا النابيناء والذي فطرنا أي والله الذي خلقنا انبي احلب ايه؟ من التوحيدة؟ انبي احلب عزة فرعون؟ انبي احلب من الله تبرى الله ما مين؟ قال بآخر قصة جليس الملك بقصة أصحاب الأخوة جليس الملك عندما ذهب من الضفر لكما يتعلم السر ويتعلم الإيمان وقال له الكاهن أنت الآن أعراه فأنت الآن أفضل منه فجريس الملك الأعمى فذهب إليه فأنا عزيز فرد إليه وصف قال الذي يرد إليك وصف هو الله عزيز آمن به أدعوه لك فيرد إليك وصف فآمن بالله أسرعه فدعى الله لك فرد الله إليه وصف فده الملك هو مصر يليس الملك تلك التنوطش حتى الملك فدفع أيها المسكة المنرة إلي قال ربي أدو أنا؟ حمدها. ربي وربي وربي وربي وربي وربي فساهم أهو ملك عشان يكفر بالله التغرب هل يقال أسلم له بهم؟ لأنه نشرة بالمنجة فلما يرجع عن دين. ما الذي يجعل المرء أن أثبت هو الإيمان. يبقى هو صفا من صفاة. أصحاب الله أنهم فتح أنهم آمنوا براء فيهم. الإيمان إخوة بالله على سوجاته. هو الذي يجمع المسلمين. ما هذا المعنى؟ العقيد. لنكون جميعنا على العقيدة واحدة. سكرة من أقول إنما المؤمنون إخوة. ليس أي أحد يخوة. المسلمين إنما المؤمنون أصحاب العقيدة السليم وذلك إنما دفعوا أن تديروا لقد إحنا نجيب العلمانين نجيب البلايين ونجيب الصوف ونجيب ودخل كله من دل. لا يمكن هؤلاء يشتكوا أباً لذلك ربنا قد حينما لأداة حرص لا بخوة إلا بين من إلا بين المقاربين والتبارة وتعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أو بيئاء بعض. المؤمنون بنيه فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنياء. وشد بعض وبعض النبي صلى الله عليه وسلم بينه لناصر. المؤمن للمؤمن. يبقى الذي يجبع إخوة والتوحيد. لذلك في العلماء قال كلمة التوحيد قال لا. قال لا لهم يتوحل الفيلمة إلا يجتمع على مي? على عقيدة سريعة. طرور يجمعهم منه واحد مشفه واحد معطف واحد مجسد واحد مكفر بدون كلهم بتاعهم. ما يفعل. لا يجتمعوا قبل. لا يجتمع إلا الموحدة. على ذلك ايه? المولى عزيزة ولا تكون من المشركين. مش تلك اللي فرق. الذين فرقوا دينهم. كانوا شيئا عام بكتل محزن بما هذين مثلين. يبقى ليه المعلومة العقيد. للبرق. يصيب التالية ايه وقت? مزباد اهل الجهة انهم مهتلون. قال ربنا عز وجل انهم فتية امن من ربهم هدى. فاصفان المولى عز ايه? بقى انهم من معامل امنوا بالله عز وجل. فاداب المولى ربك وتاعف فقط ان وصفه الله بالغمدين ان يهدي الله عز وجل يقوى فكانت الايه انصر يقول حفظ الحاج ليهدي الله فلا فلا مضل له رب الناس له مهتدون من هداه الله عز وجل لا يمكن يضل ايه يضل ابدا خلاص ركن على ان يهدي الله فهو المهتد ومن يضل كما قدر ربنا وزيناه هدى استدل العلماء على ان الإيمان يزيد وينقص زادوا هدى ولما نى ربنا ما زاد زاد عنده ربنا والذين اتبعوا زادهم هدى اهداه تقوا يزداد ايمانا مع الايمان الله تعالى اما الذين امنوا فزدتهم ايمانا وهم يستشعرون الذين بيزيد يزيد لديه هو <تصفيق> يزيد يعني دي المدى اللي هو بزي فيه. ما ليس ليس لو يزيد الإيمان ده حيث من عزواتك. يعني إيمانك يزيد امتى? فيه بتاقب فيه? ويقص. ده يعني حتى يبقى منهم في القدم شيء. يعني بالإيمان قوي وعمل يزيد ويقص. وما عزيزه الإيماني تكسر من الضاعات وتبتعد عن المعاصر لأن كل ما تفعل ضاعه المنج يزيد تفعل المعصير لن يقوم عندما نريد يزيد, يزيد ولا ينقص أترك المعاصر مثل الرسول قال ابتقي المحارب يقول الناس لأنه لماذا تحب أن تزيبه؟ ليس حد يعني أنت تقيت المحارب على الحار إنسان عاصر ربنا عزولين إيمانه مش عايزة للعملية لحسبة وغاجة من حسن من الضعيف ولا أشعر بخشوح السلام عليك بطاعة ثم الاستغطاء من الذين من قرات الغهال شلي ما لديه يزيد وتعد عن المعاصر وزيلي أنت تشعر بهذا لبن كانت مصرية في الفجر حاضر في المعاصر والقرات من القرآن الكريم مستغفار ولم تأكل من الحرام لقد حال فلبك زيلي؟ لا تشعر فيها من ذلك أخذ مرة كده ما شيء حصل إن يعني لا تسير على الأرض من التطيق لذلك لطمأنينها راحة وذلك قال علينا نحن في نسة لو عجبنا الكروب وأبناء قلوب عليها هو ما وكل المتع عنده ينتحه يموت منتحه أكبرت ما من منزاته إن شاء الله ما ناقع ما ذقته أنت إيمان ده الحلاوة. ثلاثة رواية السلام قال. ذا فضعب الايمان. الايمان ده هو فضع. الحلاوة اللي جدها المعنسان اللي جدها في قلب الايمان. السفر الرابع اصحاب اتات انهم ثابتون على دينهم. اش مو كده لحظة ثابت على هذا دين. زي في مور عزيزي قال. وربطنا على قلوبهم. طيب اقعد قد كان على ايه? على الحق اللي هو فيه. المزدد. ربطنا على قولنا انها على مخالفة قومه. قوم كالقوم يعقونها في الاصلاك. قال الشيطيق يا رحمة الله. يفهم من الآية ان من كان على ضاعة ربه عز وجل الله فإن الله يقوي قلبا. وينثبته على تحمل الشداء والصبر الجميل. فأشار الله عز وجل الله الى ذلك كما بقوله تعالى يغشف من معاسة امنى يمنزل عليكم من السماء ماء يطاقرهم به وينذب عنكم نجز الشيطاني وليربط على قلوب قرب شوطي ملك صادق وربين يعليل يربط المولى تبارك وتعالى على قلب يربط يعني مثبت المولى تبارك وتعالى وقال ربنا عز وجل وأصبح فؤال أم موسى فارغا إن كانت لتبت لولا ربطنا على قلبي. ربطنا على قلبها ربنا ثبت. قلبي ايه? بتحفظوا اللي عليهم. المدين بذي ربب على قلبي. وربنا اتبارك خلاصة. وطبعا في قصة ضرورة اصحابي ايه? اصحابي. وصيب الخانيسة الشجاعة. اصفر اصحاب الجاه. الشجاعة ربنا تبارك وتعالى. الفجاع فلاكفو امام الملك الملك. القام فقال ربنا فالسماوات والارض يندعون بقوله اله الا قد قلنا الى انشطر اولئك هم من اتخذوا من دونه الهه لولا يكون عليهم سلطان ليثمن اعظم من استوى على ذلك البيت انه شجع جهر والدلمه الايه لم يخاف من قومه ولم ايه ولذلك لما اتقاموا رب السماوات والارض ده يا <تصفيق> <تصفيق> توحيد ايه يا اخو توحيد الربوبيه ربونا رب السماوات والارض استدل ايه توحيد الربيه على, <تصفيق> على توحيد الايه توحيد الربوبيه قام فقال ربنا رب السماوات لا نادعوها في الكفر لا نعوذ غيره ولذلك فهل الربيه دو ايه ان توحيد الاعجاز في افعال جوه خلق رزق احياء المماته توحيد الالوهيه ان على الافعال كهانت فاننا لا تقوم لا حول إلا ولا قوه الا بالله لا تتوحيده هو بيد على توحيد الالوهيه ذات كما انك افردته بالخلق فلا بد أن تفريده من مين من هل له الخلف؟ من هل أنت عندك شكل ربنا الخلف؟ كما خلق وحده، وعبد وحده. كما رزق وحده، وعبد وحده. كما أحياك وماتك وحده، هو الذي وعبد. ربنا هو الخلف، وفتره تده غيره، توسل بغير، نعم. وما استددوا بتوحيد القرية ففيد الولوين قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لذوى من دونه إلها لقد كنا إلى الشرق أولا قومنا اتخذوا من دونه على كلمة كلمة الله لو قلت لأي واحد قولوا الله ألا البدو يترسل من المسيين بها فأكده لو لا يمتون عليهم بسلطان بك هات لدليل إن البدو ده بيعفع أو لذلك هد الوحبس أنه ينفع ويضع وأنه يرزع وأنه يعطي فلان الولد وأنه ما يعطي به يقول له بيه والله أصلي فلان كان نايم وشب ونحن عافظ لدينا وهو هدين يا أخوان يتخذ بالأحلام المؤن ويقول لدينا تخذ بالأصلي فلان جئ فلان كده فلان هنجد الضصة يا ما لها سن ولا اذكرها واحد يقول لك والله انا ما لكن اقول لك ان ربنا هو الراسخ فقوموا بالدعاء للذين لانضم انساننا الرعاني ان ما سرنا الماء صفى وشفقت الارض شققت املنا فيها حب وعينا فغضض وزيدونا ونخل فحدائق وفواكه ومثاء تعلقت في في ربعك فأنا فوزير التورمان هذه أخوية الشجاعة الذي يتعالها إيمان ويجهر بكلمة الحق لأنه مؤمن على ذلك أضربت أن في القرآن الذي قال عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وجاء من أقصى مدينة مراجل يسر فقال كلمة الحق قال يا أم تن ومسا يوم من لا يسألهم أجر ومؤمن تن فهذا منعه ورد كلمة الحق ويجارع كما جارع أصحاب الهين أصحاب الكهف كلمة الحق وقال ربنا تبارك وتعالى عن مؤمن حال فرعب ما تبترون يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاة هم إنما هذه الحياة هي فتاة وإنك آخرتك هي دار فرعب من عمل سيئة فلا يوجس إلا من عمل صالحا من ذكر أقوم ان في مسجد قد وزونت في الساعه هذا هو جوهر العلم هذا وجاء وسط المرعدي الجنوبي ضمن الشجاعه الصفر السادسه انهم فرقوا دينهم فرق دين مين من الفكر اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله انتم مؤمن هم هذا الايه لم يشاركوا فيه لم ينغمسوا هذا الضلال الذي كان عليه كان عليه قوم طبعا كان فرض باعتقادهم فرض عليهم في ايمانهم انهم مش مش بس تكذب وتقعد في المكان زي ما قلنا الا لتزيل المنكر فازول انت فازول انت فاشو بالله ما قاعد في مكان في معصيه وأنا أشهد المعصير وأنا موجود في هذا هذا ليس إنكر, إنكر القلب من تذكرها الفعل هذا ثم يقول أنت مصابق أنت عنه مثلاً أخوك مثلاً بأتزوج أقول له هذا يبدو حفلة يأتي مثلاً في الفارق أقول لقصة ممكن بقلبة السناء حتى لا تغطي نحن تنكر بقلبة ولكن قلبة لازم يطهر عالمين تبرك هذا منك. والله دي السلام عليكم. انت ان شاء الله تنجي. ها؟ ما عميه؟ مغادرة فقط منك تعملين. الله سخط الناس ورضي عليه وأرضى عليه الناس. أسخط الله يرد الناس سخط عليه. ولا جه مقلد الله عز وجل فمن اراد ان يرضيه عليه فسخن انت عاصط ربنا عشان ربنا هو اللي بيملك الدروب هو عاقبته كلها تمام يقلد قدفه وعلم هذا الامر عدل محدش انا مع يوم احد مع القصص القرانيه الدرس الثانية ينتبه ليه؟ أربعة ثم الأربعاء والخميس أربعاء إن شاء الله كانت في عنه؟ نكمل حديث فيه عن تطرم الثاني أركان الإيمان اللي هو الإيمان بمين؟ الإيمان بالملائكة وإحنا الإيمان لتمرد ستة أركان هذي أنا أعرف عن الإيمان لدرس درس الإيمان بالتعزي لكن الإيمان بالملائكة يتعرف عنه مين؟ صبات الملائكة كيف بخلق رمضاء وعلى الزوجان علاقة الملائكة بالأممين علاقة الملائكة بالكفاة علاقة الملائكة بالنصدس الأعامة ده ما تعرفت طيب بالرسل الرسل قلت ما الفرق بين النبيك وبين الرسول طيب الكتب لك الله عزيزي إيمان بالكتب طيب إيمان باليوم الآخر يقول ده ما لا يحدث فيه يقوم بعد بيه بعد بيه خلاص قلت يحاشقوا بإسابة جداً في النار ترتيب الامور دي ازاي? فلا? بعد ذلك تجيبين بالقدر. ليه تعرفوا ان تقاربوا بالقدر? وراء لو كعاد بقدر الى عزوين. فازم تعرفين. القدر ده جان. ده المرتبط. بالقدر. تعرفوا الترتيب الى الان شاء الله كله. انا بدا عن مدرسه من, من يل. يوم الاربعان. مدرسه من شميس ان شاء الله درس بليل. في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مدروس العاصمة. جعلنا ويأكم من من يسلمنا كولا في <تصفيق> التدوية سبحانه الله ومحمد ومشهد إلا أن أستغفر وأتوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته